بسم الله الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله تعالى نحمده تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان عبد ورسوله يا ايها الذين الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده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 كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميل مجيد أما بعد أيها أخت الأحباب أسأل الله تبارك تعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وأن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فاتبعون أحسنه بعد غزوة خيبر وما تلاها من أحداث ننتقل إلى فتح مكة والمسمى بالفتح الأعظم ومن المعلوم أن فتح مكة كان نصرا مبينا كما قرر الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وكانت بداية إنشاء الدولة الحقيقية كانت بداية إنشاء الدولة الحقيقية بعد ان أسسها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة تبعها بعد ذلك غزوات وغزوات حتى وصل صلى الله عليه وسلم إلى فتح مكة هذا الفتح المبارك وهذا الفتح كان له سبب وسببه كما ذكر محمد بن إسحاق في المغازي عن عروة بن الزبير عن بصور بن مخرمة ومروان بن الحكم أنه ما حدثاه الجميع قال كان في صلح الرسول ﷺ يوم الحديبية فكacción لما كان رسول الحديبية كان هناك, شروط كان هناك شروط بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش أنه من شاء أن يدخل في عقد محمد صلى الله عليه وسلم فكcrew الشروط أنه من شاء أن يدخل في عقد محمد صلى الله عليه وسلم وعهده دخل ومن شاء أن يدخل في عقد قريش وعهدها دخل فتواثبت خزاعه فقالوا ندخل في عقد محمد صلى الله عليه وسلم يبقى خزاعه دخلت مع مين؟ مع العزل وتواثبت بنو بكر فقالوا ندخل مع قريش فدخلوا في حلف إيه؟ قريش من جملة الشروط أن قريش لا تحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تحارب حلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تعين من يحارب الرسول والسلام ولا تعين من يحارب حلفاء الرسول والسلام أشان تبقى فاهم ذلك بنو بكر دخلوا في, حزب مين في عهد مين فعهد النبي صلى الله عليه وسلم إذن صاروا حلفاء لمين للنبي صلى الله عليه وسلم فحدث بين خزاع وبين بني بكر خلف فأعانت قريش خزاع على بني بكر وفي بعض الروايات أنهم قاتلوا معهم في صفوفهم وقالوا نحن في ليل كما سنبين ولا أحد يرانا وأمدؤهم بالسلاح والكراع فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا نقض للإيه نقض للحلف فجاءت بن بكر تستنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريش وعلى خزاعة الذين نقض العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم نصرت يا عمر بن سالم, نصرت يا عمر بن سالم وهو من بني بكر كما ذكر في كتابه فقال وتوثبت بن بكر فقالوا نحن ندخل في عقد قريش وعهدهم فمكثوا في تلك الهدنة نحو السبعة والثمانية عشر شهرا يعني ما طولوش قرابة سنة ونص ثم إن بني بكر الذين دخلوا في عقد قريش وعهدهم وذهبوا على خزاعة الذين دخلوا في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده ليلا بماء إن لهم يقال له الوتير قريبا من مكة فقالت قريش ما يعلم بنا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الليل وما يرانا أحد فاعانوهم بالكراع والسلاح فقاتلوهم معهم للطعن على رسول الله صلى الله عليه وأن عمر بن سالم ركب ركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ركب الى ركب فرسه الى النبي صلى الله وبني بكر وما حدث في الوتير فقدم المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم يخبره الخبر وذكر ابيات من الشعر فقال صلى الله عليه وسلم نصرت يا عمر بن سالم فما برح النبي صلى الله عليه وسلم من مكانه حتى مرت عنانة في السماء يعني فقال صلى الله عليه وسلم إن هذه لا لتستهل بنصر بني كعب يعني تبشر بنصر إيه؟ بني كعب وكانت هذه الغزوة في سنة ثمان للهجرة النبوية وهذا الذي اتفق عليه أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في عاشر رمضان ودخل لمكة لتسعة عشرة ليلة خلت منه لتسعة عشرة ليلة خلت منه إذا أخذت في الطريق كم يوم من طلع يوم عشرة ووصل يوم تسعة عشر تسعة يوم ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان من المدينة ومعه عشرة آلاف مقاتل وذلك على رأس ثمانين ونصف من وذلك على رأس ثماني... وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مقدمه المدينة يبقى كانت سبت كام؟ ثمانية ونص يعني كان ما بين التمنى والتاسع فصار هو ومن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون خلي بلعك شاب أقول لك أنت تستفيد منها أحكام فقهية يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد وهو ماء بين عزفان وقديد أفطر وأفطروا ليه كده؟ ده اخر يعني ده في اخر حاجات النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكه يعتبر من اخرات حاجات النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه هو مسافر صام وصام وافطر وافطر ليدل على ايه جواز الصيام في الصفر وجواز الفطر في السفر فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر فلا ينكر المفطر على صائم ولا الصائم على الايه على المفطر عشان كده منها ايه احكام اتعلم منها أحكام في هذا الوقت الصحابه الله عنه أغلبهم كان لهم من يمنع أهليهم وذويهم في مك إلا نفر قليل منهم حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه فأرسل حاطب ابن أبي بلتعة برسالة إلى أهل مكة ليخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ففي الحديث من حديث علي رضي الله عنه قال بعثني صلى الله عليه وسلم أنا والزبي والمقدار قال انطلقوا إلى روضة خاخ فإن بها ضعينة ضعينة لها المرأة المره قال فانه بها ضعينه معها كتاب فخذوا منها فقال فانطلقنا تعادي بنا خيلنا حتى اتينا الروضه فاذا نحن بالضعينه يبقى مين الاخبر النبي صلى الله عليه وسلم الوحي قلنا لها اخرجي الكتاب قالت ما معي كتاب فقالوا لا تخرجين الكتاب لا الكتاب او لننزع عنك الثياب يعني جيبي الكتاب ولا ايه هنقلعك هدومك نفتشك يعني خدت بقى اول لا نلقي هنا اثياب قال فاخرجته من عقاصها اللي هي الضفائر بتاعتها يعني كانت حط الكتاب فين في ضفيره فاتينا به صلى الله عليه وسلم طبعا الصحابه من ادر الصحابه خدوا الكتاب ما فتحوهوش لان بالكتاب. بالكتاب من الصحابة الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه بالكتاب فجاءوا بالكتاب ولم يفتحوه وده من ادر الصحابه ومن ادر الصحابه يقول فاتينا به صلى الله عليه وسلم فاذا فيه من حاطب بن ابي بلتاعه الى ناس من مكه من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه ما هذا يا حاطئ فقال يا رسول الله لا تعجل علي إني كنت امرأا ملاصقا في قريش يعني لست من أهلها كنت حليفا لهم ولم أكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم في مكة فأحببت إذا فاتني ذلك من النسب أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا أرضا بالكفر بعد الإسلام فقال صلى الله عليه وسلم أما, أما إنه قد صدق أما إنه قد صدق فقال عمر رضي الله عنه أرضاه يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال يا عمر إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال أعملوا ما شئتم قد غفرت لكم فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق إلى قوله فقال ضل سواء السبيل نستفيد طبعا من هذا الدرس حسن الظن بالإخوان حسن الظن بالناس بعض إخوانك قد يتصرف بعض التصرفات التي ظاهرها معرضة أمر شرع أو ظاهرها مخالفة حكم شرع فلا تعجل عليه انتظر حتى تتبين وحتى تثبت هذا يبين لك ان الأصل عند المسلمين التثبت والأصل عند المسلمين التبين يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبئ فتبينوا وفي القراءة الأخرى فتثبتوا أصل الإنسان يتثبت ولا يعجل على الناس انظر إلى موسى عليه السلام مع هارون قال ابن أم ها؟ قال ابن أم لا تأخذ بليحياتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بيني وبني إسرائيل ولم ترقب قولي فهارون يقول لموسى عليه السلام لا تعجل علي انطذر اعلم ما عندي حتى لا تعجل علي ولا تحكم علي فهذا يعني يدعونا دائما إلى التريث في إصدار الأحكام على الناس تريث في إصدار الأحكام على الناس بخلاف إخواننا أو بخلاف المبتدعة ملاشي إخواننا دي بخلاف المبتدعه الذين يبدعون ويفسقون ويكفرون ويخرجون الكره الحمراء هذا كافر وهذا بدعي وهذا على غير المنهج وهذا على مش عارف ايه خدت بالك ويبدعون ويفسقون ويجعلون الولاءات والبراءات للمشايخ يجعلون الولاءات والبراءات للمشايخ واصحاب الدعوات فمن كان معهم فهو في حزب الله الغالب ومن كان في غير جماعتهم او على غير او مع شيخ غير شيخهم كان من المبتلعة والفساق والضلال وكان فيه ما فيه وهؤلاء والله والله الذي لا إله لا ينتصلون أبدا لا ينتصلون أبدا يقول الإمام الشافعي يؤثر للشافعي رحمه الله أنه قال إذا لم تكن من الصالحين فلا تقع فيه إذا لم تكن من الصالحين فلا تقع فيه ويقول الخطيب البغدادي لحوم العلماء نسمومه مرماهم بالسلب بلأه الله قبل موته بموت القلب فيحضر الانسان على نفسه أن يتعجل في اصدار الاحكام على اخوانه على اخواني او ان يصنف الناس دي مشكله كبيره مشكله تصنيف الناس يصنف الناس هذا تبع الشيخ فلان الفلاني يبقى كذا وده تبع فلان يبقى كذا وده فلان فلان يبقى كذا خدت بالك ويصدرون احكام على الناس ويفرقون الأمة تحت دعوه الجرح والجرح والتعديل وهي الجرح والتجريح خدت بالك فنقول زمن الجرح والتعديل انتهى زمن الجرح والتعديل انتهى الجرح والتعديل كان شر الوقت الحديث إنما الآن هي غيبة محضة يا محض غيبة أما تتكلم في شيخ من المشايخ هذه غيبة لذلك أعجبني كلام بعض طلبة العلم لما مات البوطي والبوطي تعرفون أنه كان مفتي بشار لما مات البوطي تكلم في بعض طلبة العلم فظهر كلام لبعض أهل العلم الأفاضل يقول لا تعجلوا على الرجل إن كان الله تبارك تعالى قد ستر عليه ومات فلا تعجلوا فله حسنات لا تعجلوا عليه وأحمد الله تبارك تعالى أنه لم يجعلك أنت مكانه لا تعجعل عليه فإنه كان في يوم من الأعيام العلماء يعني برضو الأصل هذا أهل السنة والجماعة رحماء بينه, رحماء بينه. الرحمة بالمخالف مطلوب خلنا الرحمة بالمخالف مطلوب فقال صلى الله عليه وسلم ما يدريك عمر إنه قد شهد بدرا وكان المساء سلم من حكمته وكان المساء من حكمته ومن يعني حنكته صلى الله عليه وسلم انه كان يكتم وجهته عن اصحابه حتى لا يتسرب الخبر الى قريش فتستعد قريش لهذه الايه لمراقبه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر محمد ابن اسحاق قال حدثني محمد ابن جعفر عن عروه عن عائشه ان ابي بكر دخل على عائشه رضي الله عنها وهي تربل حنطه عارف الغربان اللهم امك اللي ده طبعا الاخوات في الجو دلوقتي ما بيستخدموه ها الاخوات مترفيهات دلوقتي اخوات ما شاء الله تبارك الله كله جاهز دلوقتي مش كده ها؟ في؟ في أخوات بيستخدموا غربال؟ ده تقول لك إلا ما شوفش من الغربال بس <تصفيق> فالغربال ده اللي هو الديرة اللي فيها سلك عارفين فدخل على عائشة وكانت تغرب الحنطة الحنطة اللي هي الغلة فقال ما هذا؟ أمركم رسول, الله س... أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاز؟ قالت نعم فتجهز قال وإلى أين؟ قالت ما سمى لنا شيئا غير أنه قد أمرنا بالجهاز شوف سبحان الله أبو بكر يسأل عائشة وعائشة لا تجيبه أكثر ما عنده ولا يلح أبو بكر الصديق رضا عن أرضاه مش بنته لا لازم تقوليلي إزاي ورايح فين ولازم أكون أول واحد يعرفها ولازم أعرف من الكنترول لا صحابة أدب أدب وتربية رضي الله عنه الصحابة يا جمعين الحاجات التي بتعدى عليكم بتاخدوا بالكم الكلام ده أنت تاخد بالك من أن أبو بكر الصديق حمى النبي صلى سلم يدخل بيته لا بنته بتعمل بالغربال انتوا بتعملوا ايه بتجهزوا طب رايح فين قالت ما قلناش لا طب ازاي طب ما مالكيش حاجه طب ما فيش اماره طب ما فيش علامه لا مفيش اكتر من كده ليه تربيه الصحابه رضي الله عنهم ارضاهم ويعطوا مثال للامه مثال ان دي اخلاق الصحابه رضي الله عنهم ارضاهم لا تسالوا عن أشياء تبدا لكم تسؤكم ما يسألش ما يدورش كتير من الاخوه دلوقتي برضه بيشتكي يا ابو الاخ سلم يا اخي سيدنا الله يهديك ويصلح حالك مالك انت مالك انا لو عايز اقول لك هقول لك مش عايز اقول خلاص طب كنت فين طب انت جبت دي منين اللي ده لسه جديده دي جبتها بكام طب ال... يا اخي سبحان الله العظيم ده اعماله لا... ما يعني يعليك من حس الاسلام المره تقولوا ملاحي فالصحابه رضوان الله عليهم كانوا تربوا على مثل المعاني بل اسمع من هذه المعاني فامر النبي صلى الله عليه وسلم ابو رهم الغفاري على المدينة فاكرين انا قلت رهم رهم لا رهم رهم اللي هو المطر الخفيف أنا ما قردت اسمه أبو رهم الغفاري حبيت أعرف يعني رهم رجعت لي في لسان العرب لقيت الرهم هو المطر الخفيف عكسه ايه ايه اللي هو ايه الوابل الوابل يعني وقبلوا الايه الوابل ها في الايه فأصابه وابل فطل خطبه لك فالوابل هو الشديد المطر الشديد إنما رهم اللي هو المطر إليه الخفيف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ثم مرضى النبي صلى الله عليه وسلم لسفره واستخلف على المدينة أبا رهم كلثوم بن الحسين عشان تعرفه لما أقول لك مين هو أبو رهم تبقى أنت تعرف اسمه إيه كلثوم بن الحسين وده من ميزات كتاب صحيح السرع النبوي إنه لما بيجيب كنيت صحابي بيجيب اسم إيه أبو رهم بالميم. بالميم أبو رهم راه ميم واستخلف على المدينة أبو رهم كلثوم بن حسين ابن عتبة ابن خلف الغفاري وخرج لعشر مضين من رمضان فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصام الناس معه حتى إذا كانوا بالكديد بين عسفان وأمج وأمج أفطر ثم مضى حتى نزل مر الظهران في عشرة ألاف من المسلمين أما قصرة إسلام أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه وعبد الله بن أبي أمية ففي حديث ابن عباس الذي كنا نتكلم فيه قال مضى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عام الفتح حتى نزل مر الظهران شوف احنا وقفناها فين حتى نزل مر الظهران تلاقيت تتمة الكلام ذا ميزة كتاب سحي الصلاة شوف حتى نزل مر الظهران يجيب لك من أول حتى نظ... مضى رسوله صلى الله عليه وسلم حتى, نظ... مضى حتى نزل مر الظهران في عشرة آلاف من المسلمين آه... فسبعت سليم وألفت مزينها وفي كل القبائل عدد, عدد وإسلام وأوعب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرون والأنصار فلم يتخلف عنه منهم أحد وقد عميت الأخبار على قريش لأن الله صلى الله عليه قال لي ما قالش غريح فيه فلا يأتيهم خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدرون ما هو صانع وكان أبو سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبي, أبي أمية بن المغيرة قد لقي رسول الله صلى الله عليه بين مكه والمدينه فالتمس عليه اراضي الاثنين الدخول على مين على فكلمته ام سلمى فقال يا رسول الله شوف مسلمه قالت الله شوف الله ابن عمك وابن عمتك ابن عمك وابن عمتك اللي قال عمك وابن, عايزين عايزين قال عمك وابن وصهرك فقال لا حاجة لي فيهما أما ابن عمي فهتك عرضي وأما ابن عمتي وصيري فهو الذي قال لي بمكة ما قال فلما خرج الخبر إليهما بذلك ومع أبي سفيان بن الحارث ابن له فقال والله ليأذنن لي عصور الله عليه وسلم أو لا أخذن بيد ابني هذا ثم لنذهبن في الأرض حتى نموت عطشا أو جوعا يعني هندخل الصحراء معناش لأكله ولا شربه نمشي في الصحراء الحد من إيه ما موت أنا وابن, وابن أدمنا فرقبت مين؟ فلا أبد النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال هذا الكلام لي ليستحث النبي صلى الله عليه وسلم على مقابلته فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رق لهما شوف صاحب القلب الرقيق صلى الله عليه وسلم رق لهما فدخل عليه فأنشده أبو سفيان, في قول فأنشده أبو سفيان قوله في إسلامه واعتذاره عما كان قد مضى فيه وهو يقول لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب, لتغلب خيل الله خيل, خيل محمد إلى آخر ما قال وبذلك يعني لما أنشد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأبياد فاضطردت منه كل مطرد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره فقال أنت طرتني كل مطرد يعني أنت اللي بدأت بطرد منين من مكه إلى المدين ثم أسلم وقبل النبي صلى الله عليه وسلم inanه لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعني يري أبي سفيان أن أبي سفيان في أول إسلام فكرين لما كان في حديث ورقل لما أبي سفيان قاله إيه قال له من اتبعوه؟ قال له ايه؟ ضعفاء الناس وقال له ايه حري أن ايه؟ أن يتركوك ها؟ لما أبو بكر الصديق رضي الله الرضا قال له ايه؟ أمصص بذر الله يعني أنا مش شايفة اللي حولك أو باش حري أن ايه؟ أن يفروا واتبعوك فشوف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة أراد أن يرد عليها والآن جاء وقت الرد الآن جاء وقت الرد شوف نبي صلى الله عليه وسلم هيعمل ايه مع ابو سفيان؟ رضي الله عنه ورضاه حتى يري هؤلاء الضعفاء الذين كان يستقلهم وكانوا يستذلهم وكانوا يستضعفهم كيف ستكون مكانتهم فنزل النبي صلى الله عليه وسلم بر الظهران وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقد نيران كبيره وكثير ليه عشان يرعب مين يرعب قريش فإذا رأوا كثرة هذه النيران النشقبل بذا كله ففي حديث ابن عباس قال بعد أن ذكر قصة إسلام أبي سفيان قال فلما نزل بالسلام ومر الظهران قال العباس وصباح قريش والله لئن دخل رسوله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قبل أن يستأمنوا إنه لهلاك قريش آخر الدهر ما هو عشر تلف مقاتل قال فجلس على بغلة رسوله صلى الله عليه وسلم البيضاء يقول فجلست آسف على بغلة رسوله صلى الله عليه وسلم البيضاء فخرجت عليه حتى جئت الأراك فقلت لعلي ألقى بعض الحطاب الأراك ده ما كان يجبه في السواك عارف أنت السواك وده الشجر الإيه اسمه إي هو قال أما طلع يمكن لعل يلاقي بعض الحطابة اللي جايين إيه؟ من مكة يقضوا إيه؟ الأراك أقول لهم خلوا بالكوا بس يعني انتبهوا بس كده يعني إيه خدوا يعني حاولوا تستأمنوه تطلبوا منه إيه؟ الأمان يقول لعل ألقى بعض الحطابة أو صاحب لمن اللي هو عنده يعني إبله بطرعة يعني أو ذا حاجة يأتي مكة فيخبرهم بمكان النبي صلى الله عليه وسلم فيستأمنوه طبعا ده بخلاف أنه يفشي سير النبي صلى الله عليه وسلم لا ده هو عايز منهم إي يطلبوا الامان من الرسول صلى الله يعني مش رايح يفشي خبر النبي صلى الله ولا سر النبي صلى الله عشان ما حدش يفهم انها خيانه لا ده هو بيقول أقول لحد من اهل مكه تعالوا لحاولوا نفسكم اطلبوا من النبي صلى الله قبل أن يدخلها عمرو قال فوالله اني لاسير عليها والتمس ما خرجت يعني له اذ سمعت كلام ابي سفيان وبلال بن ورقاء وهما يتراجعان وابو سفيان يقول ما رايتك اليوم نيرانا ولا عسكر قال يقول بلال هذه والله نيران خزاعة قد حمشها الحرب قال أبو سفيان خزاعة والله أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانوها وعسكرهم بوذين بن ورقاء ذي فرنا지 me Prime lived right there estaba 100 خزاعة أقول له لا ليس خزاعة هذا أقل وأذل من الذي кύنات الأرض كله إيه للخزاعة ففي حديث ابن عباس قال قال أبو سفيان خزاعة والله أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها فقلت يا أبا حمضرة تعرف صوتي قال أبو الفضل قلت نعم قال مالك لك في ذاك أبي أمي فقلت هذا والله رسوله السلام في الناس وصباح قريش قال فمنحي له في ذاك أبي أمي قال قلت والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك فرك عجز هذه البغلة فركب ورجع صاحبه فخرجت به فكلما مررت بنار من نيران المسلمين فقالوا ما هذه فإذا رأوا بغلة رسوله السلام فقالوا عليها عمه قال هذه بغلة رسوله سلم عليها عمه حتى مررنا بنار عمر بن الخطاب فقال من هذا وقام إلي فلما رأى على عجز البغلة عرفه فقال والله عدو الله الحمد لله الذي أمكن منك فخرج عمر يشتد نحو رسول الله ودخل ورفعت البغلة فسبقته بقدر ما تسبق الدابة البطيئة رجل البطيئ فاقتحمت عن البغلة فدخلت على رسول الله ودخل عمر فقال عمر هذا عدو الله أبو سفيان قد أمكن الله عز وجل منه في غير عهد ولا عقد فدعني أضرب عنقه خلاص فأمه لآب غير عهد ولا عقد فدعني أضرب عنقه فقلت قد أجرته يا رسول الله ده من الألك ذهب آه قال له أجرته يا رسول الله ثم جلست إلى رسول الله فأخذت برأسه ها؟ فقلت والله لا يناجيه الليلة رجل دوني لازم أنا لعدة إيه أتكلم معا شوف أخوانا عمر بن الخطاب رضي العنوان عرضاه بيحب أن يبقى ده والله أخوانا الموقف ده أنا, أنا يعني قرأت مرارا وتكرارا وكلما قرات هذا الموقف يعني فعلا يقشعل له جلدي ويقف له شعري من حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم شوف في عز الأزمة والضغط يظهر حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم ازاي يقول فقلت والله لا يناجيه الله له رجل دوني فلما أكثر عمر قلت مهلا يا عمر فوالله لو كان رجلا من بني عدي ما قلت هذا ولكنه من بني عبد مناف فقال مهلا يا عباس شوف عمر مهلا يا عباس لا تقل هذا فوالله فوالله لإسلامك لا حين أسلمت كان أحب إلي من أبو الخطاب لو أسلم وذلك أني عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إليه إسلامك أحب إليه من اسلام أبو الخطاب فقال صلى الله عليه وسلم يا عباس اذهب به إلى رحلك فإذا أصبحت فأتي شوف عمر بيقول لسيدنا عباس إسلامك أنت أحب إلي من إسلام أبوي ليه عشان عارف إن إسلامك أنت كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من إسلام أبي السلام قال أذهب به إلى رحلك يعني طب خلاص عشان نحل الموقف ده روح وتعالى بإيه الصبح نعم آه ده, ده, ده موقف تاني هنقوله هنقوله أما نكلم فتح مكة هنقوله <تصفيق> يقول فذهبت به إلى الرحل فلما أصبحته النبي صلى الله عليه وسلم بيفكر يرد على أبو سفياني إزاي ما خلاص ما الإسلام هو جاي بالإسلام لكن نفس السلام أراده أن يري أبا سفيان أثر الكلمة التي قالها وعكس الكلمة التي قالها لما قال هؤلاء حريون أن, أن يفروا يدعوك فلما يقول فلما أصبحت غدوت به فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ويحك يا أبا سفيان ألم يأل لك أن تعلم أن لا إله إلا الله فقال بأبي أنت وأمي ما أحلمك وما أكرمك وأوصلك وأعظم عفوك لقد كاد أن يقع في نفسي أن لو كان إله غيره لقد أغنى شيئا بعض فقال ويحك يا أبا سفيان ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله قال بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأصلك وأعظم عفوك أما هذا فكان في النفس منها شيء حتى الآن شف حتى الآن قال العباس فقلت ويلك أسلم واشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله قبل أن يضرب عنقه فشاهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقال العباس قال العباس فقلت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر عشان تعرف يا أخوانا الصحابة بيرعوا نفسيات الناس حتى نفسيات المدعوين إن أبا سفيان رجل يحب الفخر انت دخل على الراجل مدير عام في مكانه تيجي تقول له يا حج فلان ايه يا حج فلان اه انت دخل تبقى راجل مدير عام ولا راجل وكيله زارة لتا أقول له حضرتك وسعدتك ومعليك وال يعني الكلام الطيب طيب وأمرنا أن ننزل الناس منازله أبو سفيان رجل يحب الفخ ادينه له وعايزه بغير من غير ما تخالف شرع ربنا سبحانه وتعالى قال إن أبو سفيان رجل يحب الفخ فقال فجعل له شيئا قال نعم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل داره فهو آمن يبقى إيه الفرق بين دار أبو سفيان وداره مفيش حاجة بس هو عمل إيه حتى كده المي حتى كده الأبو سفيان فلما انصرف إلى مكة ليخبرهم قال صلى الله عليه وسلم احبسه استنى ده بقى وقت الرد بقى. احبسه بمضيق من الوادي عند حطم الخير حتى تمر به جنود الله هول بقى النفس السلام كان عايز يرده على مين على ابو سفيان فحبسه العباس حيث عمره نفس السلام فمرت القبائل على ركابها فكلما مرت قبيلة قال من هذه فيقول بني سليم فيقول ما لي ولي بني سليم ثم تمر أخرى ما هؤلاء قالوا مزينة قال مالي ولمزينة فلم يزل يقول ذلك حتى مرت كتيبة رسول صلى الله عليه وسلم الخضراء فيها المهاجرون والأنصار لا يرى منهم إلا الحدق مش البلك وطن الحدق لهم مش بينين إيه ها؟, ها ملثمين يعني بس مش البلك وطن خلت ما استنى شيء يقول يقول من هؤلاء؟ فقلت هذا رسوله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار فقال ما لأحد بهؤلاء قبل والله لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم العظيم فقلت ويحك يا أبا سفيان إنها النبوة قال نعم فقلت النجاء إلى قومك فخرج حتى أتاهم بمكة فجعل يصيح بأعلى صوته يا معشر قريش هذا محمد قد أتاكم بما لا قبل لكم به فقامت امرأة هند من تعتبه وأخذت بشاربه فقالت اقتلوه الخميث فبئس طريعة قوم فقال أبو سفيان لا يغرن لكم هذه من أنفسكم من دخل دار أبو سفيان فهو آمن فقالوا ويحك ما تغني عنا داره قال ومن أغلق بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد أذن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 Jeg ønsker at lai helhene eller Allah Jeg ønsker at lai helhene Muhammadur Rasulullah Ashhadu 'ala s-salah فَلَا <Sess> <Sess> <Sess> <Sess> صلى الله عليه وسلم ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعليه كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة دخلوا عليه عمامة سوداء بغير إحرام كان demonstrated in the world سوداء بغير إحرام وفي ذلك اليوم في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر المغفر وبالتقبيل ايه ضربات السهامة فلما نزعه جاء رجل إليه فقال يا رسول الله ابن خطل متعلق بأستار الكعبة طبعا نبي صلى الله عليه وسلم أبا حدماء مجموعة من الناس أربع رجال وامرأتان ابن خطل كان منهم ابن خطل متعلق بأستار الكعبة قال اقتله قال اقتله فقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة وهنا يظهر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس طبعا ما اذهبوا فانتم الطلقاء الذر وضعيفة لكن هنا مقولة أعظم وثبتت وهي أفضل وفيها من المعنى الإيماني أكثر من إذهبه فأنتم اطلقا سعد بن عباد رضي الله عنه أرضاه كان يأخذ راية النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم يقول فلما صار قال للعباس احبس أبا سفيان احنا عندي هنا احبس أبا سفيان عند خطم الجبل حتى ينظر إلى المسلمين فحبسه العباس فجعلت القبائل تمر مع النبي صلى الله عليه وسلم تمر كتيبة كتيبة على أبا سفيان فمرت كتيبة فقال يا عباس ما هذه عبا فقال هذه, هذه غفار فقال ما لو لغفار ثم مرت جهينة فقال مثل ذلك ثم مرت سعد بن هذين قال مثل ذلك ومرت سليم فقال مثل ذلك حتى أقبل الكتيبة لم يرى مثلها فقال من هذه قال هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة ومعه الراية فقال سعد بن عبادة يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة فقال أبو سفيان يا عباس حب ذا يوم بس إزاي كلام ده يحصل كلام ده إزاي فطبعا هذا الكلام أراد به أن يبين إن النهاردة, النهاردة يوم الملحمة يبقى الدم للركب ده كلام سعد بن عباد نحن دخلين مكة يبقى الدم للإيه الدم للركب ثم جاء نعم آه ثم جاء الكتيبة هي أقل الكتائي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وفي رواية جاء نبي صلى الله عليه وسلم مع زبير بن العوام فمر م... فلما مر نبي صلى سفيان قال أبو سفيان ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ قال ما قال؟ قال كذا وكذا وكذا كلمة له قال له إيه اليوم يوم الإيه الملحمة فقال كذب سعد ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة وهو يوم تكس فيه الكعبة كذب بمعنى أخطأ بلغة أهل الحجاز خلي بالك لأن كلمة كذب لا معنين الكذب اللي هو الكذب بخلاف الحقيقة القول بخلاف الحقيقة والكذب بمعنى أخطأ كما قال ابن عباس في قصة نوفة للبكالي أنه قول أن الخضر المعموس عليه السلام ليس هو موسى بن عمرهان فقال ابن عباس كذب عدو الله يعني أخطأ او قال بعضهم كذبت لعمر الله يعني أخطأت لعمر الله فبلغة أهل الحجاز كذب بمعنى إيه أخطأ نبعرفين برضو إيه الألفاظ فقال كذب سعد يعني مش معنى للسلام أن سعد أ غضب يعني ايه اخطا وفي حديث انس كان قيس يعني ابن سعد ابن عباده في مقدمه النبي صلى الله عليه وسلم كلام النبي صلى الله عليه قيس ابن سعد كان في مقدمه النبي صلى الله لما قدم مكه فكلم سعد النبي صلى الله أن يصرف ولده عن هذا الموضع مخافه ان يقدم على شيء يعني يتصرف تصرف غير لائق والولد دلوقتي فارس ومغوار وفي مقدمة الجيش ممكن يدخل على طول ايه اضرب اضرب اضرب فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه انه ايه يرفع ولده من هذا ايه المكان خشت ان يتصرف هذا الشاب تصرف ايه يعني في حميد الشباب فصرف عن ذلك والذي ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الراية من سعد بن عبادة وامر عليا بنزعها منه ثم ردها من علي بن أبي طالب إلى قيس بن سعد بن عبادة خشية تغير خاطر سعد فأمر بدفعها لابنه ثم إن سعد بن عبادة شباه خشي أن يقع من ابنه شيء خشي أن يقع من ابنه شيء ينكره عليه نبي صلى الله عليه وسلم فسأل نبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذها منه فحينئذ أخذها الزبي كذا قال الحافظ في الجمع بين هذه الأقوال وقرأ نبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم سورة الفتح لكن هل ستسكت قريش على هذا الفتح كانت هناك بعض المحاولات اليائسة من المشركين للتصدي للنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفدت وفود إلى معاوية وذلك في رمضان فكان يصنع بعض فكان يصنع بعضا لبعض الطعام فكان أبو هريرة رضي الله عنه مما يكثر أن يدعون إلى رحله فقلت لا أصنع طعاما فأدعوهم إلى رحلي فأمرت بطعام يصنع ثم لقيت أبا هريرة من العشي فقلت الدعوة عند الليلة فقال سبقتني قلت نعم فدعوتهم ده بس عشان انتوا تعرفوا اما اخ يقول الاخ العشاء عندي الليله اصحابك كانوا بيعملوا كده ها العشاء عندي بس بالشرط يتبحلهم يعني ممكن يتبحلهم فول ويتبحلهم بطاطس خدت بالك ويقعد بقى ايه يتذاكر شيء من السنه ولا حاجه فكان الصحابه بيعملوا كده فقال ابو هريره الا وهم قاعدين بيتعشوا عشان بس تعرفوا انهم يروحوا يتعشوا وتنشف لا ده كانوا بيروحوا يتعلموا فقال ابو هريره الا بحديث من حديثكم الا اعلمكم بحديث من حديثكم ألا يا معشر أنصار وذكر فتح مكة قال أقبل صلى الله عليه وسلم حتى قلم مكة فبعث الزبير على إحدى المجنتين وبعث خالد على المجنبت على إحدى المجنبتين وبعث خالد على المجنبة الأخرى وبعث أبا عبيدة على الحسر فأخذوا بطن الوادي ورسول سلم في كتيبة قال فنظر فرآني فقال أبو هرير قل تلبيك يا رسول الله قال اهتف لي بالأنصار ولا يأتيني إلا أنصاري قال فأطافوا به و... وبجد قريش او لها. وبش... لها نفس اللي بيحصلها جابوا شويه البلطجيه بتوعهم الاوباش بتوعهم هو نفس الافكار شوف سبحان الله الكفر من لاحد جابوا الاوباش بتوعهم و فقالوا نقدم هؤلاء فان كان لهم شيء كنا معهم وان اصيب اعطينا الذي سئلنا فقال صلى الله عليه وسلم ترون إلي أوباش قريش وأتبعهم ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى حصادا حتى توافوني بالصفة النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بقى يشوف النبي صلى الله عليه وسلم علم أن قريش عملت إيه؟ جابوا البلطجية بتحهم الشبيحة الأوباشة قال قريش قالت الخطة إيه؟ إحنا نبعد شوية الشبيحة والأوباشة دون إذا دخلوا وعرفوا يوصلوا في الجيش بتاع محمد نعمل إيه؟ ندخل وراه يبقى إحنا كده إيه؟ تمام التمام اتمسكوا العيال دي خلاص خلص الموضوع احنا مالناش داوه احنا مالناش احنا فشلنا وانت طلبت منا كذا احنا هنعمله صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم الانصار طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم طلب الانصار ليه ما طلبش المهاجرين لا ها هيقول اهو الربيون لا دلوقتي مش المهاجرين دول لهم أهل ونسب في مكة فممكن المهاجر ده الروح يلاقي ابن عمه ولأخوي يلاقي ابن خالته يلاقي ابن خاله فالنبي صلى الله عليه وسلم طبق مين للأنصار عشان لما يتعاملوا يتعاملوا بايه بحزن ما تخودهوش فيه خلاص هو بحزن وبشدة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه حصادا حتى توقفوني بالصفر وصمع بياليها كزي خلصوا حصاد كده عمل كده في يقول فانطلقنا فما شاء أحد منا أن يقتل أحدا إلا قتله وما أحد منهم يوجه إلينا بشيء قال فجاء أبو سفيان فقال يا رسول الله أبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم فقال صلى الله عليه وسلم من أغلق بابه فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن قال فغلق الناس أبوابهم إبنك محاولة بائسة من قريش للسلمين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طبعا دخل أبي سلم مكة وكان حسان ابن ثابت رضي الله عنه وارضاه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم كما راه مسلم في صحيح أن حسان كان يقول هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء هجوت, هجوت محمدا برا تقيا رسول الله شيمته الوفاء فإن أبي وولداه وعرضي لعرض محمد منكم وقاء إلى آخر مقال حسان رضي الله عنه وارضاه وركز النبي صلى الله عليه وسلم حربته في مكان يسمى الحجون صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري وعند غيره في الروايات الصحيح وأهضر صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح دماء مجموعة من الناس كما في حديث أنس دخل صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر فلما وضعه عن رأسه قيل يا رسول الله ابن خطل متعلق بأستار الكعبة قال اقتلوه وقال صلى الله عليه وسلم الناس آمنون غير عبد العز بن خطل وفي حديث نصعب ابن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عن الجميع قال لما كان يوم فتح مكة أمن, أمن الناس الصلاة والناس إلا أربعة, أربعة وامرأتين وقال اقتلوهم وان وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة عكرم بن ابيجة وعبد الله ابن خطل ومقيس بن صبابة وعبد الله بن ساعد بن أبي الصلح فأما عبد الله بن خطل فادرك وهو متعلق بأستار الكعبة فقتل فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر فسبق سعيد العمار وكان أشب الرذلين فقتله وأما مقيس بن صبابة فأدركه الناس في السوق فقتله وأما عكرمه فركب البحر فأصابتهم عاصف يعني ريح فقال أصحاب السفينة أخلصوا اخلصوا إن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا فقال عكرمه والله لإن لم من في البهر إلا الاخلاص لا ينجيني في البر غيره هذا سبب إسلامه يقول اللهم إن لك علي عهدا أن آتي إن أنت عافيتني مما أنا فيه الآن أن آتي محمدا حتى أضع يدي في يده فلأجلنه عفوا كريما فجاء فأسلم وأما عبد الله بن سعد بن أبي الصرح فانه اختبأ عند عثمان بن عفان فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الى البيعه جاء به واوقفه طبعا عبد الله بن سعد بن الصرح ده لما الخلفاء هنيجي على مواقف في سيره عثمان بن عفان الله بن سعد بن الصرح ولايه مصر ليه مصر؟ أخوه أخوه من الرضاعه اخوه من الرضاعه يقول فلما عرضنا مدعنا السلام الى البيعه قال ان الرسول الله دخل عثمان في بعض الروايات الرسول الله خب ان عثمان بن عفان خب عبد الله بن سعد بن الصرح تحت العباءه بتاعته ومشى بيه عشان الرسول ما كانش عايز يشوفه فلما دخل هيعمل عثمان سيدنا عثمان قال له يا رسول الله بايع عبد الله كلما يقول بايع عبد الله الرسول محجب يا رسول الله بايع عبد الله محجب يا رسول الله بايع عبد الله فاستحلم الرسول من عثمان فبايعه قال الرسول الله اليس إراني قد أعربت عن هذا فيقوم إليه فيقتله قالوا يا رسول الله هلأ أم أتى بعينك؟ كده قال ما كان النبي أن تكون له إيه؟ خائنة أعين صلى الله عليه وسلم ما كان النبي خائنة أعين والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أجار من أجار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فأم هاني رضي الله عنها وأرضاها أجارت رجلا فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على يعني ما فعلت ووفى بذمتها وقال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد يعني أذن في مكة ساعة واحدة ساعة من نهار ولم يحلها بعد هذه الساعة أذن في مكة في الحرب يعني ساعة واحدة بس ولم يحلها بعد هذه الساعة وأزال النبنس drawers وسلم الأصنام حول الكعبة وكان حول الكعبة ستون وثلاثمائة صنم فجعل يطعنها بعود صلى الله عليه وسلم وهو يقول جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وزاق الباطل جاء الحق جاء الحق وما يبدي الباطل وما يعيد وغلق الناس أبوابهم وأقبل للسلام إلى الحجر فاستلموا ثم طوفوا بالبيت وفي يده القوس في يده القوس ويطوف صلى الله عليه وسلم يطعن به الأسلام الموجودة ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق هنا ظن الأنصار أن للسلام أدركته الرأفة بأهله وبناسه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أتى الصفا فعلاه حيث نظر حيث ينظر إلى البيت وفرفع يديه وجعل يذكر الله عز وجل بما شاء قال والأنصار تحته قال يقول بعضهم لبعض أما الرجل فأدركته رغبه في قومه أو في قرابته ورأفة في عشيرته قال أبو غرير وجاء الوحي وكان إذا جاء لم يخف أنت عارفين طبعا فكريت صور الوحي كبتيك على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخف فليس أحد من الناس يرفع طرفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقضي قال فل رفع عليه الصلاة رأسه وقال يا معشر أنصار قلتم أما الرجل فأدركته رغبة في قرابته ورأفة بعشيرته قال قلنا ذلك يا رسول الله كذبوش ليش لم أقول ناش يكذب الكذبة تمام التمام ويقول لا لا ما قلتش ما عملتش الصدق من جاء الصدق من جاء قالوا قلنا يا رسول الله قال فما اسمي إذا كلا إني عبد الله ورسوله هاجرت إلى الله وإليكم فالمحيا محياكم والممات مماتكم فاقبلوا إليه يبكون وهم يقولون والله ما قلنا الذي قلنا الا الظن بالله والرسول قال صلى الله عليه وسلم فان الله ورسوله ليصدقانكم ويعذرانكم يصدقانكم ويعذرانكم وصلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبه صلى داخل الكعبه وجاء ابو بكر رضي الله عنه وارضاه بابيه حتى يسلم كما ذكر اخونا الشيخ رضا كما في حديث اسماء رضي الله عنها وارضاها أن لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بذيطواء قال أبو قحافة لابنه لابن الله هو أصغر ولدي أي بني أظهري به على أبي قبيس خذني وديني على جبل أبي قبيس قالت وقد كف بصره قالت فأشرفت به عليه قال يا ابني ماذا طرين قالت أرى سوادا مجتمع قال تلك الخير قالت وأرى رجلا يسعى بين ذلك السواد مقبلا ومدر قال يا ابني ذلك الوازع يعني الذي يأمر الخيل ويتقدم إليه ثم قالت قد والله انتشر السواد فقال قد والله إذن دفعت الخيل فأسرعي بي إلى بيتي فأغطط به وتلقاه الخيل قبل أن يصل إلى بيته وفي عنق الجارية طوق لها من ورق يعني من فضة فتلقاها رجل فاقتطعه من عنقها قالت فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ودخل المسجد الحرام أتاه أبو بكر رضي الله عنه بأبيه يقوده فلما راه نبي صلى الله عليه وسلم قال هل لا تركت الشيخة في بيته حتى أكون أنا آتيه فقال أبو بكر يا رسول الله هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه قال فأجلسه بين يديه ثم مسح النبي صلى الله عليه وسلم على صدره ثم قال له أسلم فأسلم ودخل به أبو بكر على نبي صلى الله عليه وسلم ورأسه كأنه شغام شعر أبيض فقال صلى الله عليه وسلم غير هذا الشيء ثم قام أبو بكر فأخذ بيد أخته فقال انشد بالله وبالإسلام طوق أختي فلم يجبه أحد فقال يا أخي احتسبي طوقك لأن واحد فكرها من المشركين وذهب من الغنائم فسيرنا أبو بكر اللي أخذ حاجة أختي رجعها لأنها مسلم فمحدش رجعها فقال لها ايه احتسبي عن رب عشان يبقين لك حلم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه وبايع النبي صلى الناس يوم الفتح بايعهم على الفتح بايعهم يوم الفتح ففي حديث مجاشر بن مسعود رضي الله عنه قال أتيت نفس سلم بأخي بعد الفتح فقلت يا رسول الله جئتك بأخي لتبايعها على الهجرة قال ذهب أول الهجرة بما فيها. فقلت على أي شيء تبايعهم قال أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد قال أبو عثمان فلقيت معبدا بعد وكان أكبرهما فسألته قال صدق مجاشع يبقى نفس سلم بايع على, الإيه؟ على الإسلام والإيمان والجهاد وبايع النبي سلم النساء فقال ابايعكم على الا تشركنا بالله شيئا ولا تسرقنا ولا تزنين ولا تقتلنا اولا ولا تاتينا ببهتان تفتريه بين ايدي كنا وارجلنا كن ولا تعصينا في معروف فبايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء وقال كما في حديث ابن عباس لا هجرته بعد الفتح ولكن جهاد ونيه واذا استنفرتم فانفروا وابيعه النبي للنساء تم دون أن يصافح النبي صلى الله عليه وسلم امراه اجنبيه كما في حديث عائشه ما مست يدا الرسول صلى الله عليه وسلم يد امراه لا تحل له قط ما مست يوم رأة لا تحل له قط ونقف يعني لأننا خلاص عشان درس الشيخ مصطفى نحن خلاص تأخذيبنا الردنا أن من فتح مكة إن شاء الله أنهي الدرس القادم وما بعده إن شاء الله تباركتها هذا الحمد لله رب العالمين وصلاب على محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم وأجزاكم الله خيرا السلام عليكم وعلى الله وبركاته ومرني ها تفضل أقول بصرح ها كانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب...